صل الله عليه وسلم، صل الله على محمد، صل الله عليه وسلم، صل الله على محمد، صل الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.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 الى درسنا الاول من دروس السيره النبويه وهو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتم الذي نشا رسول الله في ظله واسترضاعه في باديه بني سعد عن طريق السيده حليمه السعديه و حادثة الشق الصدر التي جرت له صلى الله عليه وسلم هناك نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتفق الرواة والمؤرخون أنه خال من دنس الجاهلية خال من السفاح كله ونسبه المفصل يصل إلى عدنان ولكن ما وراء عدنان لا يستطيع المؤرخون أن يتبينوه لذلك قالوا كذب النسابون الذين يفصلون الحديث في نسبه من بعد عدنان وقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نسبه في حديث صحيح رواه مسلم وغيره قال إن الله اختار من ولدي إبراهيم كنانه واختار من كنانه قريش واختار من قريش هاشم واختار لي من هاشم فأنا خيار من خيار من خيار هذا الكلام الذي يقوله حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه ونبوته تقتضي ذلك ولكن قد يسأل سائل فيقول أيضا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح أليس هنالك تخالف أو تناقض بين هذين الحديثين مقتضى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فأن خيار من خيار من خيار أن الناس يتفاوتوا وأن العرب خير من غيرهم من الأعجل الجواب عن هذا أيها الاخوه هو أننا إذا نظرنا الى الانسان من حيث هو انسان الى الاعراق الانسانيه من حيث هي العرب الاعاجم على اختلافهم فهم كلهم سواء وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول نعم لا فضل لعربيا على عجمي الى اخره لكن إن نظرنا إلى العوارض فلا شك أن الناس يتفاوتون علواً وانخفاضاً حسب العوارض التي تكون فالتقوى والعمل الصالح ترفع الإنسان الأعجمي إلى مستوى باسق والانحراف والفسوق والعصيان تهبط بالعربي؟ إلى الدول نعم والوعاء يشرف بشرف ما فيه وينحط الوعاء بدنو ما فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن نفسه ونسبه وقال أنا خيار من خيار من خيار إنما أنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتفاع هاشم بني هاشم وارتفاع قبيلة قريش وكنانة بسبب أن الله عز وجل شاء أن تكون بعثه المصطفى منه فهو علو عارضي وليس علو للعرق ذاته إذن لا تعارض بشكل من الأشكال ننتقل إلى الشيء الآخر قد عرفنا انه صلى الله عليه وسلم نشا يتيما وربي في اليتم ربي في مهد اليتم كما تعرفون توفي ابوه وامه حامل به وسرعان ما توفيت امه بعد ذلك ايضا بسنوات ولان يكفله جده توفي هو ولا شك أن فينا من قد يسأل فيقول لقد علمنا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كان حبيبا إلى ربه وكم أثنى الله عز وجل عليه في قرآنه يعني كثير أن يربى محمد صلى الله عليه وسلم في ظل أبوي يحطانه؟ بالدلال والرعايه والحمايه كاي طفل فيما اختار الله عز وجل لنبيه المصطفى اليتم الجواب عن هذا ايها الاخوه ما ينبغي أن نعلمه من ان الله علم ان محمدا سيتهم بانه كان انسانا يطمح الى العلو يطمح الى الرفعه الى الرئاسه وان دم الرئاسه كان ينبض في عروقه نعم ولو انه نشا في ظل ابوين وترعرع بينهما لربما جاء من يقول وقد قالوها ان محمدا عليه الصلاه والسلام اصطنع النبوه واستنع الرسالة من أجل أن يركب متن العرب ويبني لنفسه من ظهورهم عرشا يتبوأه ومن أجل أن يصل إلى الرفعة وأن يجدد ميراث آبائه وأجداده نعم فشاء الله عز وجل أن يقطع السنه المتخرصين وأن ينشئه في ظلال اليتم حتى طفول طفولته الأولى شاء الله أن ينشأ فيها بعيدا عن أهله وذويه شاء الله عز وجل أن ينشأ في بيت فقير في بادية حليم البادية بني سعد وشاء الله عز وجل أن يسترضع هناك من لحكمة باهرة وهي أن لا يرى المفتئتون متكئا لهذه التهم إذا شاءوا أن يتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما هي قيمة رعاية الأبوين بعد رعاية الله؟ نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في رعاية مولاه في رعاية مولاه الأجل سبحانه وتعالى فيتمه كان شرفا له ويتمه كان رفعة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الثالث الذي ينبغي أن نتبينه استرضاعه في باديه بني سعد وكيف وقع هذا الشرف على امراه فقيره وهي حليمه السعديه هذه نقطة ينبغي الوقوف عندها مليا قلت لكم ان الفار سبحانه وتعالى شاء أن ينشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيداً حتى عن أسرته في الفترة التي يربى فيها الطفل ويتلقى فيها ما يتلقاه من خلق ومن مبادئ و وإلى اخره كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها ينمو وينشأ ويترارة في بيت فقر في بيت لم تكن له ابها ولا شيء العكس ابتها ليتمها الفقراء لفقرها الناس حليمه رضي الله عنها طيب ما ان حل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الباديه وما ان احتضنته حليمه رضي الله عنها والتقم الثدي ماء جاع ماء شبع بعد جوع وارتوى بعد ضم حتى تحولت بادية بني سعد من نقيض إلى النقيض كانت في تلك السنة تلك البادية قاحلة مجدبة وكانت ضروع الأنعام فارغة وكانت الانعام نحيلة هكذا كان العام في تلك البادية كلها ما إن حل هذا الطفل في تلك البادية ومر على ذلك أيام قليلة حتى أمرعت الأرض واخضر الزرع وامتلأت الضروع وتحولت بادية بني سعد من النقيض إلى النقيض حتى جاء قالوا تلك الباديه يقولون لحليمه يا حليمه ان جئت بنسمه مباركه ماذا طبعا لماذا لانهم لاحظوا الارتباط الزمني بين الساعات التي جئن بها فيها بهذا الطفل الى هذه الباديه والتقم ثدي حليمه وأخذت ترضعه تطعمه من جوء ترعى في تلك الفترة ذاتها انقلبت الحال بالنسبة للبادية كما قلت لكم أريد هنا أن أقف معكم وقفة تحل المشكل وتزيدنا معرفة بلطف الله وبرحمه الله سبحانه وتعالى ثم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل ممن يزينون الأمور المادية بالنظر المادي ممن جعلوا عقولهم عبيدا لما يرون لا لما يعقلون يقول هذا غير معقول هذا غير معقول الباد هي قاحلة مجدبة بسبب أن ذلك العام لم تجد تلك البادية القدر الكافي من الأمطار السخية عانت من جفاف ومن ثم كانت البادية بهذا الشكل ما الذي يجعلها تخضر ولم تهطل الأمطار بعد الانقطاع لم يتحول الجو الجاف إلى جو ماطر ومنطر الأمر كما هو فمن الذي يجعل الأرض تخضر ومن الذي يجعل الزرع يستنبت هذا الكلام يقوله بعض الناس لكن ينبغي أن نعلم من حجب عن الله قال هذا الكلام ولكن من علم ان الله هو مسبب الاسباب وهو الذي جعل الامطار سببا للنبات والامطار لا تفعل شيئا وهو الذي جعل الغيوم سببا للامطار والغيوم لا تفعل شيئا وهو الذي جعل الابخره سببا للسحب والابخره لا تفعل شيئا لكنها روابط جعليه اقامه الله سبحانه وتعالى والله هو الخالق للابقره وهو الخالق للسحب وهو الخالق للمطر وهو الخالق للنبات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من لم يحجب عن هذه الحقيقة لن يعجب من هذا الامر ابدا بشيء من الأشكال الله عز وجل حق وهو مكون هذه المكونات وهو الذي أقام أسباب المعايش على ما شاء أن يقيمها عليه كما نعلم ما العجب ما وجه العجب في أن يرى الله عز وجل نبيه الطفل وقد كرم في هذه البادية راى نبيه الطفل وهو يلتقم ثديا يشبعه من جوع راى نبيه الطفل واهل هذه الباديه يرعونه رعاية دقيقه وساميه ما العجب في ان يكرم الله اهل هذه الباديه بالمقابل فيشبعهم ايضا من جوع يرويهم ايضا من ظما ولذلك الأمر كان متناغما ومنسجما بعضه مع بعض أن يحل المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الأرض وتبقى هكذا ورسول الله طفل يشبع ويرى الرعاية هذا غير, غير ممكن بشكل من الأشكال أما الذين لا يؤمنون بالله فأسأل الله أن يعفيهم من هذا المرض الإلحاد مرض مرض وليس مذهبا عقليا بشكل من الأشكال. النقطة الرابعة الحادث التي تمت لهذا الطفل في تلك البادية وقد نهزا عمره الرابعة تقريبا. روى مسلم في صحيح وغيره نعم الحديث صحيح لا مجال للريب فيه. وروى ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم جاء جبريل ذات يوم وهو يلعب مع اخوته في الرضاعه اولاد السيده حليم اخذه واضجعه وشق صدره واخرج من صدره علقه وقال لهذا الطفل هذا حظ الشيطان منك ثم لأم صدره مرة ثانية وكأنها عملية جراحية تمت في دقائق جاء إخوة سيدنا رسول الله الطفل سراعا إلى أمهم يقولون لها هنالك رجل أخذ أخانا القرشي فهو يضجعه ويسوطه هناك يعني يظنون انه عم يأكل أتل هناك فهرعت السيده حليمه واذا برسول الله طفل عائد منتقع اللون مصفرا اعادته عند إذن حليمه الى مكه خوفا من ان يحل به مكروه وهو عندها ما حكمه هذه الحادثه هل هنالك يعني في كيان الانسان علقه هي حظ الشيطان لو كان الأمر كذلك لو كان في غدة, غدة الشر بكيان الإنسان ممكن كل واحد نجري له عملية وإذا بغدة الشر تذهب ولكن الأمر ليس كذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورد طاهرا مطهرا لكن شاء الله عز وجل أن يجعل من هذه الحادثة ارهاصا يعني مقدمة بين يدي نبوته صلى الله عليه وسلم حادثة بقيت غامضة بقيت تحتاج إلى التفسير ما الذي حدث؟ كيف هذا؟ ما مات؟ والأمر وهو حدث عن ذلك عن نفسه وعندما كبر المصطفى صلى الله عليه وسلم عاد فذكر ذلك مرة أخرى الحكمه في هذا أن الله عز وجل يريد أن ييسر لنا سبيل الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم من جملة الوسائل التي تقرب إلينا هوية محمد عليه الصلاة والسلام نبينا هذه الإرهاصات الحوادث الغريبة التي حدثت له في طفولته وحدثت له عندما مضى به عمه إلى الشام كما سنذكر نعم وعندما ذهب يتاجر بمال خديجة كلها حوادث لا نسميها معجزات لأن المعجزات ما يقع بعد النبوة وما تقع له صلى الله عليه وسلم أثناء تنبيه الناس إلى نبوته لكن هذا امر خارق للعاد نسميه ارهاص يعني مقدم غامضة عندما تنزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلن عن نبوته فسر هذا الإرهاص فكان ذلك سببا من اسباب سرعة الإيمان لمن علم هذه الع... لذلك أهل البادية كلهم آمنوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم لأنهم علموا هذه الحادثة علموا هذا الإرهاص هذا هو المشهد الأول وقد ذكرنا أننا نسير في دراستنا للسيره النبوية على المنهاج التالي ندرس المشهد اولا كتاريخ ثم نعود نكر إليه مرة أخرى نحلل ونشرح ونستخرج الأحكام والمبادئ المختلفة تعالوا بنا إلى المشهد الثاني الآن رحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم كدحه في سبيل الرزق كان للمصطفى صلى الله عليه وسلم من العمر 12 عاما أراد عمه أبو طالب وكان هو الذي بقي له فقط راحت الأم والاب والجد وبقي له عمه هذا الله أراد أن يسافر في رحلة تجارية إلى بلاد الشام رأى هذا الطفل أنه سيبقى فريدا فتعلق به فأشفق عليه أبو طالب واخذه معه وصل القوم إلى بصرة ومر هناك براهب اسمه بحيرة في معروفه ومرهوية في كتب السيرة وكتب السنة نعم وهي صحيحة نظر إليه بحيره وأخذ يكلمه ونظر إلى عمه فقال من يكون هذا الطفل منك قال ابني وكان أبو طالب يدعوه بابنه يعني لينسيه اليتم ولشدة شفقته عليه قال لا ما ينبغي أن يكون والد هذا الطفل حياً قال صدقت نعم توفي والده وأمه حامل به قال صدقت فعد به إلى مكة واحذر عليه اليهود فإن العلموه ليبلغنه شرا نعم وسرعان ما عاد أبو طالب برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة هذه رحلة تجارية طيب أين كان يعيش سيدنا رسول الله وأين كان يجد طعامه وشرابه ومعيشته في بيت عمه وكان عمه رقيق الحال فأصر الطفل وكان قد ناهز الحلم ولم يبلغه بعد أصر على أن يخرج فيكتسب وخرج يرعى الغنم مع غلام مثله على قراريط شيء بسيط يعني على قراريط مد من الزمن كان يشتغل بهذه المهنة التي تدر عليه شيء من الرزق فيها وسنذكر السبب في تلك الفتره تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتره في حياته من بعد تحدث فقال ما انحرفت الى شيء من دنس الجاهليه ومن عاداتهم الا مرتين في طفولتي هذه في هذه الفتره المرة الأولى قلت للغلام الذي كان يرعى معي الأغنام لو نظرت إلى أغنامي أيضا لعلي أذهب إلى مكة فاسمر مع القوم كما يسمرون قال الغلام افعل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فنزلت ودخلت مكة فسمعت صوت معازف وغناء من دار من الدور سألت قالوا هذا عرس فتحولت الى المكان وجلست ما ان جلست حتى ضرب الله عز وجل على اذن الرقاد فرقدت الى طلعه الى وهج الشمس ما, ما سمع شيئا ولم يستمتع بشيء مما جلس من اجله أقول ومره اخرى فعلت مثل ذلك واكرمني الله عز وجل بمثل ذلك يعني حجبني عن هذا الامر ما الذي نفهمه من هذا الذي نفهمه ان الله عز وجل قدم لنا ارهاصا اخر يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الارهاص الان هو شهاده الانبياء السابقين شهادة الإنجيل وما قبل الإنجيل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والمترجم لهذه شهادة من؟ بحيرة بحيرة كان نصرانيا وكان بصيرا بالكتب السماوية قرأ الإنجيل وقرأ التوراة وتبينها تبين الصحيح منها من الضحى، ومن ثم لدى السؤال والبحث علم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا كيف علم بشهادة الكتاب المنزل على سيدنا عيسى الانجيل وبشهادة ما أنزل على سيدنا موسى التوراة فالباري عز وجل شاء بحكمته الباهرة أن يبرز لنا هوية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال طفلا هذه الشهادة قد يقول قائل الطيب لكن ها, هنا ها نحن نجد كثيرين من أمثال بحيرة اليوم لا يقيمون وزنا لهذه الشهادة الجواب عن هذا أجابه الله عز وجل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 الكتب السماوية لم تحرف كما يقول الله عز وجل لرأينا التناغم والانسجام بين القرآن والكتب السماوية بين محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى وسيدنا موسى والنبيين جميعا ولكن الأمر مرده إلى هذا الذي نقول والآيات القرانيه في هذا كثير عندما اسلم عبد الله بن سلام وكان يهوديا جاءه احد الصحابه فقال له إن الله عز وجل يقول الذين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فهل تعرف نبوه محمد كما تعرف بنوه ابنائك لك كلام لمن لعبد الله بن سلام وكان يهوديا قال نعم واشد أعرف أن الله ارسل امينه في سمائه الى امينه في ارضه فبلغه الرساله فكان محمد امينا بعد امانه سيدنا جبريل أما إبني فلا أدري ما كان من شأن أمها هذا كلام عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وكلام الله سبحانه وتعالى في هذا واضح اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة بني قريضة وبني قينقاع بن النضير كانوا دائما يستفتحون على الأوس والخزرج كلما اشتدت الأزمة بين اليهود وبينهم كان اليهود يقولون لقد حانت بعفسة نبي أما قريب فلسوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرام دائما كانوا يكررون ولكن لما جاء هذا النبي من الذي هرع إلى الإيمان به الأوس والخزرج الحقيقة سبب من أهم أسباب إيمانهم برسول الله كلام اليوم واليهود حرموا من هذا نعم طيب انظروا ماذا يقول باري ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نعم. إذن هذه هي النقطه الاولى في هذا المشهد ذكرنا الحكمة من رؤيه بحيره والحديث الذي جرى بين بحيره وبين عمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله عليه نقف عند الظاهره الثانيه سيدنا رسول الله لم يمض له من العمر ثلاثه عشر عاما الا وخرج يكتسب نظر فوجد اقرب وسيله للاكتساب راعي الاغنام قام بهذا العمل على قراريط يعني على اشياء تافهه بسيطه من المال لماذا انظروا الى الذوق العالي الى الحساسيه المرهفه النبي عليه الصلاه والسلام كان يعيش مع اولاد عمه في بيت أبي طالب وكان أبو طالب رقيق الحال لا يريد أن يكون كلا لا يريد أن يكون كلا على عمه أصر على أن يخرج فيشتغل ويقدم هذه القرارة لعمل صحيح القرارة لا تفعل شيئا لكنه الذوق الرفيع يتقدم به إلى عمه كأنه يقول هذا ما أستطيع هذا ما أستطيع ان أفعله وأنا لا أريد أن أكون كلا عليك كل هذه المزايا موجودة فيه لكن معين هذه المزايا نبوته صلى الله عليه وسلم نعم الآن النقطة الأخيرة النبي عليه الصلاة والسلام يكشف عن مسألة يعني معرجة في الواقع يقول ما هممت بأمر مما كان أهل الجاهلية يفعلونه إلا مرتين يعني يعترف بأنه هم ويقول إنه في المره الأولى كما سمعتم طلب من رفيقه الذي كان يرعى معه الأغنام أيضا أن يرعى أغنامه ليسمر مع القوم فنزل إلى مكة سمع أصوات غناء ومعازف سألقي له هذا عرس فدخل وجلس ليستمتع لكن الله ضرب على عينيه الرقاب فلم يستيقظ إلا وقد انتهى كل شيء سؤال ألم يكن أولى برعاية الله لرسوله أن يبعد عنه هذا كله يعني مفروض انه ما يخطر باله ابنه يكون يعني لسه أفضل لماذا يترك الباري رسوله المراهق بهذه السن لغريزته لمشاعره البشرية ويجعلها تتغلب عليه لتسوقه إلى ذلك المنزل لماذا لاحظوا الجواب أيها الأخوة يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا أن محمدا بشر وليس ملكا من الملائكة قد تنزل من السماء بصورة الإنسان لا لا هو بشر ويريد, المصطفى صلى الله, ويريد الله عز وجل أن يبين لنا أن الحماية التي متع الله بها رسوله إنما هي حماية من عندي من عند الله عز وجل وليس شذوذا تكوينيا في كيانه يعني لو ان النبي عليه الصلاه والسلام نشا منذ صغره وهو لا يأبه بما يأبه به الاخرون يعني النفس لا تتشهى هذه الامور التي نعرفها ونهواها جميعا لو انه نشا وهو لا يهواها ولا ينظر اليها ولا يلتفت اليها اطلاقا لقلنا ولقال كثير من الناس إنه شذوذ في النشأة وليس هذا عائدا إلى فضل من الله عليه نعم وكم وكم في الناس أو في الشباب في الرجال من يعانون من مثل هذا الشذوذ فشاء ربنا العلي الحكيم أن يبين لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم في اصل تكوينه الانساني انسان مثلكم يشعر بما تشعرون به وركبت فيه مقومات البشريه كلها دون نقص لكن حمايه الله ابعدته وعصمته ما الدليل على هذا الدليل انه حاول اهتزت بين جوانحه الرغبي ورغب ان يعني يجلس في مجلس من هذه المجالس ليطراب ليسمع لي صوت المغنيات وإلى الى آخر ما هنالك ولكن سابقت رعوناته حمايه الله سبحانه وتعالى له فضرب الله عز وجل الرقاد على عينيه هذه هي الحكمة ومن هنا نعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما عاش بعيداً عما يقع أمثالنا فيه من يعني نتائج الرعونات نتائج الشهوات والأهواء إنما كان ذلك بحماية من الله سبحانه وتعالى له ولم يكن ذلك لشذوذ في تركيبته البشرية هذه هي الأمور الثلاثة التي ينبغي أن نتبينها طيب ننتقل إلى المشهد الثالث المشهد الثالث عنوانه تجارته صلى الله عليه وسلم بمال خديجة وزواجه منها الأحداث سارت بشكل تقليد يعني ما في شيء جديد إلى أن كان له من العمر صلى الله عليه وسلم خمسة وعشرون عاماً كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ذات مال وثراء وكانت عادة العرب في الجاهلية أن المرأة لا تمارس التجارة بنفسها بكل الامال بسبب من الأسباب ولا ترث ايضا لكن يعطيها زيد من الناس مال يكون لها مال إذا شاءت أن تربي هذا المال وتنميه تنميه عن طريق الرجال فكانت تبحث دائما عن رجال يتاجرون لها بمالها على مقدار من المال تعطيه لهم فلما سمعت بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وأمانته كان اسمه كأمين كإنسان يتمتع بخلق راشد باستقامة بنزاء قد انتشر في مكة فاستدعته ليذهب بمالها تاجرا إلى الشام وافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت خديجة معه غلاما لها خادم اسمه ميسره ليكون رفيقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حالف التوفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وربح المال ربحا لم تعهد مثله خديجة من قبل ولما عاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمال وسلمه لها بكل أمانة حدثها ميسر عن الأعجيب التي رآها في هذه الرحلة للمصطفى صلى الله عليه وسلم نعم فأعجبت خديجة رضي الله تعالى عنها به وبما سمعته عنه وبما راته من امانته فكلفت صديقة لها اسمها نافيسة بنت مني كلفتها أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج منها فكلمته في هذا الأمر وسرعان ما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وكلم رسول الله عمه ابو طالب في هذا الأمر فوافق وفق العم وخطبت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة هذه كانت قد تزوجت قبله مرتين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان ناهز عمرها الأربعين في حين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره لا يزيد على الخامسة والعشرين نعود هذا المشهد باختصار نذكره لكن لنا وقفه طويله في هذا المشهد عند نقاط هامه اولها خديجه رضي الله عنها فضل خديجة رضي الله عنها أول امرأة كانت تدعمه صلى الله عليه وسلم في غربة الدعوة إلى الله عز وجل كان لها أثر كبير جدا جدا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده وكأن الله اختار هذه المرأة للمصطفى صلى الله عليه وسلم وكان الله يرينا مكانه المراه في المجتمع لا تستهين بمكانه المراه فالمراه اذا كانت مستقيمه سلوك عاليه الخلق ذات شخصيه قويه وذات فكر نابض نعم فهذه المراه ستكون مصدرا لخير كبير ولتربيه عظمى الغريب أن الشيء الأول الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه في عقبات الدعوه سيدة خديجه الدرجة الثانية يجب أن أبو طالب على الرغم من أنه لم يكن مسلما ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجه لهذا الذي اقوله لكم و الله... عندما توفيت خديجه يقول جابر رضي الله عنه حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا حتى خشينا عليه حتى خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اشكال في هذا هل هذا ضعف لا هذه رقه ولا بد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصاغ على بهذه الرقه وربنا هو القائل فبما رحمه من الله لنت لهم وكان اذا ذبح الذبيحه ووزعها يقول ابعثوا هذه الى صاحبات خديجه تقول عائشه في يوم من الايام اغضبته وقلت له خديجه خديجه خديجه تقول خديجه فقال لها اني رزقت حبها نعم، وكيف لا وهي التي أعانته في الضراء قبل السراء أعانته في الشدائد عندما كانت جو حالكا وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى نعم ورزقت منها الولد هذه هي خديجة وهذه هي مكانتها نعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الشيء الثاني تجارة النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى النبي يشتغل يكدح سبيل الرزق في المرة الأولى في, في الرعي الأغنام الآن في التجارة يشاء الله عز وجل أيها الاخوه أن يبصرنا بأمر ينبغي أن نتبينه لا سيما أمثالنا ممن يقولون نقوم بأعمال الدعوة أن الداعي إلى الله ينبغي أن لا يكون رزقه عن طريق الدعوة ينبغي أن يكون رزقه عن طريق آخر عمل يقوم به تجاره يقوم بها أي عمل آخر ذلك لأن الذي يدعو إلى الله ويجني الرزق عن طريق الدعوة يعني يكون من العسير جدا أن يثق الناس بإخلاصه سيكون من العسير جدا أن يثق الناس بصدقه لكن عندما تكون مستغنيا عن جيوب الناس مستغنيا عن أموال الناس بل ربما أنت الذي تعطيهم نعم وتدعوهم إلى الله عز وجل فسرعان ما تدخل الثقة بذلك في قلوب هؤلاء الناس الوقت يبدو أنه قد أدركنا النقطه الاخيره عن زواج رسول الله والحديث في هذا طويل في الاسبوع القادم ان شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمه كل نعمه انعمت بها علينا اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض لك الحمد انت قيوم السماوات والارض وما بينهما لك الحمد انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق اللهم ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك ما ذكرناك حق ذكرك ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك فنسألك يا ربي بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تعطينا الساعة سؤلنا يا رب أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلنا يا من يرى مكان يا من يسمع كلامنا يا من يعلم سرنا وعلم أعطي كل واحد من الناس يا رب العالمين بما يرضيك بما يرضيك يا رب العالمين جنبنا الردم، تب علينا توبة نصوح علنا ننكثها ابدا ألزمنا سبيل الاستقامه لا نزيغ عنها ابدا اخرجنا من ذل المعصيه إلى عز الطاعه ردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين اجعل اللهم هذه البلد بلد امنا مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين